بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتم ولا يحط على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة مساهم الذين هم يراءون ويمنعون المعون